فسنيسره لليسرا 119. من بخل واستغنا وكذب بالحسنا فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله إذا تردا 113. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا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 119. وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى